Pa! وقال موسى ربي أحلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تقول له عاقبة الدار Yeah, I وظنوا أنهم إلينا لا يوجعون فأقذناه وجنوده فنبذناهم في اليم كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمةين